بسم الله الرحمن الرحيم تلف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيب وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالبين فيها وعد الله حقا